سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء وما عملت من سوء يوم تجدك نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبين تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت سوء وما عملت سوء سوء تود لو أن بعيدا تود لو ان بينها وبين امدا بعيدا ويحذركم ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قل إي كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله يغفر الله والله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطع الله والرسول قل اطع الله ورسوله فإن تولوا فإن تولوا فإن تولوا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ